نعم منطقة الوسطية وأقصدوا إن الله يحب المقصدين كما قال طبعا ما زلنا مع شخص سامة مياء ويبين لنا وسطية أهل السنة والجماعة وأتخاذ أهل السنة والجماعة الذين هم وسط بين طائفتين غالياتين في إيمان الغلو وطائفتين في الجفو فالإبن بين يبين أن بجلاء أن أهل السنة والجماعة على الشرع القويم على الطريق المستقيم لا يحيدون بحال من الأحوال في النظر إلى إثبات أسماء الله وصفات الله العلاة قلنا بأن الصفة التي تكلمنا عنها الأسبوع الماضي وهي المحبة صفة المحبة وهي صفة ثابتة لله دل في علام الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة بل والعقل والقياس على ذلك يدلان على ذلك ردا على الطوائف المهتدعة إما الطائفة التي نفياً تاماً لأسماء الصفات كالجهمية وأفراخ الجهمية من المعتزلة وإما التي تحرف تزعم بذلك تأويلاً ولأنها تقول لو أثبتنا لشبهنا الخارق بالمخلوق وقد قال النعيم بن محمد من شبه الخارق بالمخلوق فقد كفر وأن لهم ذلك زعموا شيئاً فذهبوا خلفه زعموا شيئاً فذهبوا خلفه والحق بأن الإثبات ليس فيه ثم التجويه ولا يلوح للتجويه قال الله جل فعلا إن الله كان سميعاً وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أثبت مع هذه التقعدات التي نتصور فيها عند الإثبات أن نقول نعم نثبت بلا تشبيه ولا ولا تمثيل ليس كمثله شيء إذن إثبات الصفة هي إثبات لذات مقدسة بصفة كاملة تليق بجلاله وكماله وعظمته ولذلك نحن نقول الجر الى نجركم الى, الى من المختلف إلى المختلف المتفق عليه الإرادة ثابتها من غير ثابتها ماذا يقولون هذا اولئك الذين يزعمون تاويلا وهذا والتحريف حقا وفيما في ضمن النفي الضمني نقول لهم الإرادة ثابتة أم غير ثابتة قالوا ثابتة السمع البصر ثابتتان إذن نحن نتفق معكم على ذلك نحن نقول لكم أنتم قلتم لو أزبتنا الغضب لو أزبتنا المحبة لو أزبتنا هل يسوأ شبهنا الخالق بالمخلوق أليس هذا صحيحا هؤلاء الذي يقولون بذلك قالوا لو قلنا بالمحبة إذن شبهنا الخالق بالمخلوق نقول الآن أنتم قلتم بالسمع البصر قلتم بالسمع البصر وتقولون أيضاً بالسمع البصر للبشر. اذا بإذبات السمع البصر يكون التشبيه فلما فلما لا فلما لا ولذلك قلنا ال القاعدة القاسمه لظهورهم القول في بعض الصفات كالقول في في, في البعض الاخر القول في البعض في بعض الصفات كالقول في البعض الاخر ويلزمهم ذلك يلزمهم ذلك اذ ثبتتم سمعا وبصرا كما اثبتم للبشر سماعا وبصرا ونفيتم التشبيه كونوا كذلك اثبتوا حبا وايضا حبا للبشري بدون تشبيه وبدون وبدون تمثيل في هذا الباب فلذلك اهل السنه والجماعه وسط لهم عدول ولهم قاعده ثابته راسخه يسيرون يسيرون عليها نقول حين الاثبات نثبت وعند الاثبات لنا ضوابط نثبت بلا تمثيل ولا ولا تشبيه وايضا بلا تكيف مع اثبات الكيفيه بلا تكيف مع اثبات الكيفيه لانها كيفيه غائبه عنا نؤمن بها الغيب نؤمن به هكذا ضوابط اهل السنه والجماعه وعند النفي ننفي وعند النفي أيضا عند النفي لابد من إثبات كمال كمال الضد في هذا الباب لأن الكمال المطلق لله جل في أولا هنا إثبات المحبة لله قال الله جل في أولا وأقصيته إن الله يحب المقصدين نعم هم أثبتوا السمع هم أثبتوا سبع صفات أثبتوا سبع صفات قالوا والعقل والسمع يدلان عليها قلنا وكذلك العقل يدل على المحب الفعل التابع لسبب كمال الفعل التابع للسبب كمال هذا في الإنسان فلأن يكون في الرب كمالا من باب أولى أظن هذا مثوم أم لا الفعل التابع للسبب كمال توافقون أم تخالفون الفعل التابع للسبب كمال وهذا في الإنسان فلأن يكون في الرحمن من باب أولى طيب نضرب مثلاً بذلك على إمامنا من مثلاً؟ ممتاز قال من استغضب إمام شفنا قال من استغضب فلم يغضب فهو حمار قال من استغضب فلم يغضب فهو حمار فإذاً لابد أن نقول بأن بأن الفعل التابع للسبب كمال فما بأول أن يكون اللاجئة يفعلها إذن هذه الصفات, الصفات تتعلق بالأسباب وتتردد وهذه دلالة على على الكمال فالمحبة كذلك طال الله تعالى وأقصطوا إن الله يحب المقصطين شوف صفة المحبة هذه لنا فيها نظران النظر الأول أسباب أسباب تستجلب محبة العبد للرب وأسباب هي أرفع وأعظم وهي المقصود الأسمى أسباب تستجلب محبة الرب للعبد وابن القايم يقول ليس العدب أن يحب الرب العبد ربه يحبه لكماله لقواته لجبروته لأسماء الحسنة لصفات العلاء لإحسانه وعطائه بل ولمنعه أيضا وأما العدب كل العدب أن يحب الرب العبد هنيئا لمن أحبه الله ودعا في علاه الله, الله ما يا رب العالمين الله ما دعنا من أحبابك وأنت أرحم الرحمين والعدب كل العدب أن يحب الرب العبد. والله جل في علام من السنة الكونية أناط, كلا أناط كل منهما بأسباب أسباب جالبة لمحبة العبد للرب وأسباب جالبة لمحبة الرب للعبد هنا جاء المصنف ببعض أليات, أليات يستجلب بها محبة الرب للعبد من القسط قلنا من الإحسان والإحسان المقصد به بعمومه وعمومه هو ان تعبد الله كنك ترى ف انك لم تكن ترى ف انه وأصله في تخصيص ايش اصل بالاحسان عليه صاحب الوسائل قال والو... له قال قال الوساد الو... الوفي الوفي اصل الاحسان الله يحب المحسنين قلنا الاحسان العام ان تعبد الله كنك ترى ف انك لم تكن ترى ف انه يا وعند التخصيص الاحسان المقصود به في الشرع عند التخصيص هو النفقه والصداق هذا هو قال الله جلال فعلاء وأقصطوا إن الله يحب المقصطين فبين الله تعالى سببا آخر لمحبته سبحانه جلال العدل في كل شيء العدل في كل شيء ياه هذه بعيدة جدا نتكلم عن الاجتماعات المتزمة ولا بلاش أحسن؟ العدل في كل شيء العدل في القول العدل في الفعل العدل في النظر والإنصف في, في التوثيق وفي التجريح العدل حتى في الظلامة العدل حتى في القطر العدل في كل شيء العدل في كل شيء ولذلك قال أقصطوا إن الله يحب المقصطين أيعدلوا في المعاملات وفي الأحكام وفي الأقوال وفي الأفعال فإن الله يحب ذلك إن الله يبغض الظلم ويبغض الظالمين قال الله جال لا في وعل الله الله لا يظلم مثقال ظره إن الله لا يظلم الناس شيء إن الله لا يظلم مثقال ظره إن الله لا يظلم الناس. شيئا وبين ذلك الله جل في علاه بل, بل, بل نرى بأن الله رعلا قد, يعني قد, قد أقر قول الحق من, قول الك من الكافرين قد أقل أقر قول الحق من الكافرين عندما قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها ودعلوا أذلة أعزة أهلها أذلة قال وكذلك يفعلون إقرار من الرب سبحانه وجل في علاه. قال النسلم عن الشيطان عن الجن عندما قال لا تأخذن من جعك إلا وتقرأ آية الكرسي ماذا قال النمسلم صادقك صادق صادق صادق خذ من الحق هذا صادقك وهو وهو كذوب العدل في كل شيء غرض المقصود بأن الله يقرأ الظلم يقرأ الظالمين وقال الله جل فعلي عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظالموا أنا علمت للنساء أكثر أهل النار وعلمت أيضا للنساء أكثر أدباع المسيح التجاري من باب سيدي بيقول لي اقولك انه مش موجود وإياك تقولي الحد انظر بعد ذلك في المجالس واستثرة في مسألة, مسألة لا عدل في, في, في النقل ولا عدل في الاتهام ولا عدل ايضا في التزكية ولا عدل ايضا في التوثيق ولا عدل في, في الجرح التجريح إن أحبتك فأنت في السماء ولا عدل صحيح طبعا إن أبغضتك يعني عجلت لك بالانتهاء انتهى المضوع قد لا يصلون... قد لا ي... استدركون الصلاه عليك او لا يدركون الصلاه عليك في هذا الباب ف ف فالحق بان المظالم يكرهها الله تبارك وتعالى حتى الكافر ولو كان اكثر اهل الارض يبغض الله على ظلمه ويحب العدله معه كما قال انسانه في حديث ابن عمر قال واتقي دعوه المظلوم وان كان فاسقا في الروايه وان كان وان كان كافرا وانتقي دعوة المظلوم ولو كان وإن كان, وإن كان كافرا لذلك فإن الله يحب العدل قال الله جل في علاء لنبيه داود عليه السلام يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق يعني بالعدل بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يدون عن سبيل الله إلى آخر, إلى آخر آيات نعم صحيح ليس كل النساء هذا صحيح وقد قال النبي العدنان كامل من رجال كثير ولا ما أبنى إلا أربع الأسفل <تصفيق> هو الأمر في ذلك الغرض المقصود بأنه اللهم أمين الله مجعلنا دميعا مع هؤلاء <تصفيق> يا صبري هذا ليس بمصلحتك هذا ليس بمصلحتك يا صبري خليين أنا وحدي لكن ما تدخل في المدمار أنت صبري يقول الحكم للغالب ونهدل لحكم حكما <تصفيق> والحق في هذا الـ الـ الـ الـ الـ الحق بأن أقول بأن المظالم يكرهه الله جنفعلا والعدل يحبه الله لذلك أمر نبيه بالعدل ولذلك قال الله أحكم بينهم بالقسط ولا تتبع الهوى لا قال فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهوأهم وهذا العدل والقسط وأيضا قال لا لا لا لا في سورة المائدة فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقصطين في سورة المائدة عن اليهود قال إن الله يحب المقصطين فإذا ولا يجب أنكم شاء على أن لا تعدلوا هو أقرب للتقل هذه أيضا دلالة صريحة في هذا الباب فإذا لابد أن نقول بأن القول اللي على وقصطه أي اعدلوا والعدل يكون كما قلنا في الحكم والعدل يكون في الحكم وهذا يعني قد ضرب لنا الخلفاء الراشدين الخلفاء الراشدين قد ضربوا لنا أروع الأمثلة في ذلك وطرى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بعدله وبحكمه كيف استوى وأنا أجمل حكم عمر بن الخطاب في مقاله الفارسي عندما قال رضي الله عنه وأرضاه لما سأل لما سأل, عمر لما سأل الفارسي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورضاه أين هو فماذا قال قالوا هذا الذي ينام تحت الشجرة فقال الفارسي عندما نظره متعجبا قال حكمت حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر, حكمت فأمنت فنمت فنمت يا عمر. فالعدل في الحكم هو العدل في القضية العدل في الحكم والعدل في القول أن يكون عدلاً ولا يجمن, لك ولا يجمن لكم شنان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى انظر أخي الكريم حتى في مسألة مسألة الجرح والتعديل علماءنا كالذهب وغيره عندما سطروا من المتأخرين الصفات التي لابد أن تتوفر في من يتكلم جرحا وتعديلاً قال لا تأخذه مسألة ال اختلاف الفكرة اختلاف المذهب او مسألة أن يكون يعني مبغداً للرجل أو, أو, أو, أو أنه لا يوافق ما هو عليه من المذهب بأن, بأن يجرحه بذلك ولذلك العلماء اتفقوا جميعاً على أنه إن كان الكلام جرحاً في مع, مع اختلاف المذهب وكان الداعي للجرح هو المذهب أن يطرح هذا القول او, أو يكون أقراناً كما كما كما في ابن ابي ذئب والامام مالك كما في المتاخرين السيوطي والسخاوي في هذا الباب الكلام هذا يطوى ولا ولا ولا يعتد به ولا ولا يعتد به فهنا ايضا العدل في القول العدل في القول وقد قال الله جل في تعالى محذرا من الظلم في هذا الباب قال ويل للمطففين ويل للمطففين فالتطفيف لا يكون في الكيل فقط بل في القول أيضا ويل للمطففين ويحبون يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب بأنه إن كان قد وافقوا في المذهب يُعلِ به ويقول هذا أعلى مال الأرض ما رأينا أحدا في الأسول مثله ما رأينا أحدا في الفقه مثله مثلا يُعلِ به ولكن ان كان الأمر على كلمة الحق في الغضب الرضا هذا الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم وهذا القسط بحق وهذا العدل بحق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك كلمة الحق كلمة, كلمة الحق في الغضب والرضا قال وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا انظر كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم بالعدل وكلمة الحق المطعم عدي كان كافرا ومات كافرا وهو مخلد في النار ولا كرامة ومع ذلك لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم فتح الله عليه مكة ودخل وتقطع رأسه خطعانا وتوضعا لله جل في علاه لما قال على الذين كانوا بيد النبي صلى قال لو المطعم كلمني في هؤلاء النتنه لاعطيتهم لا اياه بين كرامته ولفضله وفضل خلقه على ما تعامل به مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجوار وحمد له ذلك وحمد له ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كلمه العدل هذه كلمه العدل قالها النبي صلى الله عليه وسلم مع من اكفر اهل من اكفر اهل الارض وايضا لما دخل على عائشه الله عنها وارضاها وهدى فراش النبي فهمت كلمه العدل قالها النبي من باب فعل النبلاء قال لها يا عائشه ان كنتي الممت بذنب فاستغفري فسيغفر الله لك هذا فعل النبلاء هذا فعل النبلاء ليتعلم كثير من الاواسط الملتزمه كيف نتعاملون في هذا الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشه لو كنت الممت بذنب فاستغفري فسيغفر الله لك وإن كنت وان كنت برئه فسيباركك الله خذ الفوائد كثيره جدا من هذا الباب لا فعل النبي هذا فعل النبلاء هي ثراشه هي فراشه وسيد البشر أجمعين والأمر الثاني أنه ما, ما أخذ الكلام وحكم به كما يفعل الآن ال ال المسارعون إلى الغض من الناس يسمعون فيحكمون وهذا هذا أمر جلل دلالة على أمور الأمر الأول للجهالة الأمر الثاني الرقة في الدين الأمر الثالث بأنه لا ينزل بالعينين الجميلتين عين القدر وعين, إيش؟ وعين الشر فيركب الزنب على الزنب ويقع في المنكر الأنكر من المنكر الذي, الذي الذي ينكره وسبحان من فتح هذا من فتح الأذهان والقلوب لفهم هذه الأمور الخفية التي لم تدرس ولا تدرس من ثلاثين سنة في هذا الباب وعلم دقيق ولذلك قلنا الأمة في حاجة إلى العلماء عند العطب عند الزلل عند الرفع، عند النبل، عند النصر، عند التقدم، عند القيادة والسيادة، الأمة أحوج ما تكون إلى العلماء في حلها وترحالها، في صغيرها وكبيرها، في دقيقها وفي جليلها، فهذا أيضا كلمة العدل، ولذلك أحب الله أهل العدل، وأحب الله الذي يتكلم بالعدل وبالقصد، ولذلك أنظر عائشة وعدل عائشة، لما زموا حسان أمامها، وهو الذي كان قد تكلم فيها، وكان قد، قد أخذ حسابه وحده والحدود كفرات فقالت لا ونافحت عنه هذا نبل وضع الشيء في موضوعه حسان يجلس دهره وكله ينافع عن عرض النبي سلم هذه فيها فائدة من أعجب ما يكون أريدها الآن لما تكلموا في حسان أمامها دافعت عنه ونفحت فهذا من نبل عائشة نعم من نبل عائشة رضي الله عنه لكن فيه فائدة عظيمة لدها ما هي؟ وأنا أكاد وأجذب أنه لن يأتي بها أحد إلا أن شاء ربي شيئاً واسع ربي كل شيئاً عنه أدخل أدخل أأتي بها كتبت؟ ننظر بها بس لا شارت الولي للعصمة ممتاز لكن ليس أنا قلت لك صحيح ليس هو شارت الولي للعصمة الملائكية مش وجودة في الأرض ما أحد يتدعي ذلك كما, كما, كما, كما قال بعض الأغمار الأغرار لا لا لا العالم لا يعصي والنبي لا يعصي اذا كان النبي يعصي والعالم لا يعصي الولي لا يعصي ده كده اهل التصوف افضل منهم فهما في هذا الباب لا لا ليست هي مسألة اضق ما تكون معا الانسان نعم الانسان يقاس بالغالب لكن ليست هي ايضا لا يعرف ادو الفضل إلى. ممتازة ممتازة نعم ممتازة عائشة لا يعرف ده لا يعرفوا اهل الفضل اهل الفضل ايه اهل الفضل وهذا صحيح وعائشه هي اهل الفضل نعم لكن في مسألة أخرى مهمة أريدها ليك حته بتاعتي بيها البتعه اللي هتسقط عداله راوي ليستين لازم يحركوا دينه ليستين قلت ان فيها بعض الصواب على الاطلاق طب انا انا هاتيكم بيها بس اشاره اليها هي لما نافحت عم نافحت ماذا قالت في قولها في قولها الاجابه التي نريد انظر بقى <تصفيق> كده انت كده يعني لكن هو لا وصول ايه كلام جيد لكن لم يدركه لم يدرك لم اصل المساله كلام جيد وهو ظاهر ايضا لانه من عاش ظهره ابدا لله جل في علاه هذه كلها تغمر في بحر حسناته لذلك لابد للحكم العدل ان ينظر في حال الرجل طيب اصل المساله ما هي ان الصراط لا تظن بين وحدي وحدي وحدي وحدي. الله خير ومسدد ايضا يعني اتت بيدبه شديده مع اني يعني اردت ان ارى اصحابها اين اين, أين أصحابها؟ نعم تغبر حسان خلاص أنا عار... انا قلت أجاز أكاد اجزم أن أحد دعني اتي بها فين هي عاد وهي عايشه للمصلحه الشخصيه جزاك الله خيرا انك لاسته خلاص اصل المساله ايش اصل المسألة في اجابتها هي قالت اليس حسان الذي قال وعرضي وعرض ابائي لعرضكم وقاء فكانها قالت هو لما تكلم تكلم على فراش النبي لا يقصد القطع في عرض النبي ما يقصد أبداً مع أن نلازم المسألة هو كلام في عرض النبي وهو لا يقصد قط القطح في عرض النبي صلى الله عليه وسلم هذا تأصيل عام للتفريق بين, بين النبيل إذا زل وبين الفاسق إذا زل الفاسق يقصدها ويريدها والنبيل غلبته شهوته والله يعذره مثلها حاطب النبي ملتع وقع في كبيرة الجسوسية على النبي لكن لا يريدها وزل ولا يريدها هذا الفارق بين الشخصين عند الله جل في علاه. فلا تتعجب أن يوفق الله هذا العاصي زيد عصى عمر عصى والمعصية واحدة يفرق الله بين زيد و بين عمر ينجي ذلك ويهلك ذلك شيطان وآدم أنجى آدم وأعلى درجاته وأهلك الشيطان ولعنه إلى يوم الدين نفس الأمر حاطب قال لا تعجل عليها والله ما أردت بذلك ردة عن الدين بل قال وأعلم أن الله ناصرك لذلك شفعت له وقال قال النبي السلام إن لعل الله اطلع أهل بد فقال فعلوا ما شيتم قد قد غفرت لكم هذه قلت أكاد أجزم أن لا أحد هيأتي بها في أحد أتي بها نعم والله يتمشى فلذلك نقول العدل في ذلك من الاهميه بمكان العدل في ذلك من الاهميه بمكان أن ينظر المرء بعين الانصاف عندما عندما يقول الكلمه وبعين العدل في هذا في هذا الباب لذلك قال واقصدت ان الله يحب المقتصدين هذه الدرجه هي ارقى الدرجات واعلى الدرجات فهي مجلبة لمحبة الرب للعبد وإذا أحب الرب العبد فإن العبد يكون يكون موفقا مسددا منصورا ناجيا مرفوعا مرتقيا فهذه لا يمكن أن تأتي له هكذا لا يمكن أن يرتق المر أن يكون محبوبا لله جل في علاه إلا بعد عناء شديد لأن الله جل في علاه يصطفي من خلق ما يشاء والمسألة أن الغيوب مرتبطة بالقلوب المسألة أن الغيوب مرتبطة بالقيو... بالقلوب بالقلوب هكذا واذا وحد المرء الهدف وجد على ذلك اعوانه هي هذه وايضا وجد الاعداء وهذا اختبار من الله دلا دلا في اولى قال واقسطوا ان الله يحب المقصطين فاردت المحبه من الله تلى فعلاه على القسط وعلى العدل والعدل كما قلنا في القول وفي الفعل وفي الحكم وايضا في الكلمه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان المقصطين على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يدي ربي يمين الذين يعدلون في حكمهم واهليهم وما فكل من, من ولي احدا فعدل فهو على منابر من نور عند جل في اولاد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يوم القيامه وادناهم اليه مجلسا امام عادل ان احب العباد الى الله يوم القيامه وادناهم اليه مجلسا امام عادل اللهم تعلم منهم اذا الله مرفوع مكانته مرموقه قال النبي صلى الله عليه الله يوم القيامه وادناه اليه مجلسا إمام عادل قلنا العدل يكون في الحكم في القضية والقول أيضا وفي الفعل وإليكم بعض النمازج في عدل القول وننهي بها الوسطية اليوم وهتكون الدروس إن شاء الله دروس السنة بعد المغرب عندنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعائشة وتعلمون بأن عائشة, عائشة كانت قد أخذت في نفسها من علي بن أبي طالب عند حديث الإفك لما تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم مع علي بن أبي طالب قال النساء غيرها كثيرات وكان يقصد بذلك أن النبي قد وظف الله وظيفة عامة للبشر جمعاه فينشغل بالرسالة والنساء غيرها كثيرات حتى لا يتوقف عن وظيفته التي, التي بعث أو أرسله الله لها كان هذا هدف علي ابن أبي طالب لكنها أوجعت عائشة وأتعبت عائشة رضي الله عنه أنه قال بذلك وإلا فالجميع أسامة وزينب وبريرة كل من سأله من كان يقول أهلك يا رسول الله والله لا نعلم عن أهلك إلا, إلا الخير ومع ذلك كانت إذا سئلت عائشة عن مسألة لما سئلت عن المسح, المسح الخفين قالت سل علي سل علي فإنه كان أكثر الناس سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أعلم فأحارت عليه ووصلته بأنه أعلم وأيضاً لما جاءها بقتل الخوارج قالت رحم الله عليه إنه على الحق وما كان بينه وبين علي إلا ما بين الأحماء بعضهم وبعض ولذلك هي لما قالت أنه سلم كان في مرض موتي خرج فتهاد على رجعين العباس ولم تذكر علي حتى العباس قال له ذكرت لك الثاني قال لا الثاني كان علي بن أبي طلب ومع ذلك قالت كلمة الحق وأحالت عليه عند السؤال لأنه كان كان الأعلم كذلك علي بن أبي طالب خرج عليه طالحة وخرج عليه زبير وعائشة فأخذ عائشة وقال يا أم أتحترين شيئا وردها, وردها مكرمة معززة إلى المدينة وأما طالحة وزبير لما رأهما قتلى في الأرض فماذا قال بكى قال يعز علي أبا محمد على طالحة طلحه الخيد يعز علي ابو محمد اراك هكذا يعز علي ابو محمد اراك هكذا وقرا قول الله في اخوان على سور متقابلين قال انا وعثمان وطلحه والزبير على سور المتق... نحن اخوان على سور متقابلين و... وتكلم في ب... بالكلام الحسن مع ما بينهما من الخلافات التي حدثت بينهم وهذه دلالة واضحه جدا على العدل في القول بين الصحابه الكرام وايضا من ذلك ما تراه قولا من, عبد الر... ما... ما... ما... ما... من ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه متحا في عثمان لمن قاراد القطح في عثمان رضي الله عنه وأرضاه بأنه لم يحضر بدرا وأنه فر يوم أحد فأتى له بكل المبرات التي او المعاذير التي قد قبلها الله جلال فعلا لا سيما في أحد عندما فر والفرر من الزحف كبيرة قال الله جلال فعلا ولقد عفى الله عنه وانتهى الأمر في هذا, في هذا الباب الغرض أن العدل في القول، فيه ما فيه من الفواجد العظيمة، فيه ما فيه من رقي المرء إلى محبة الله دل في أولاه، وأما الظلم والإجحاف في الحكم أو في القول، فهذا أبعد ما يكون عن محبة الله دل في أولاه، إن الله يبوض الظلم ويبوض الظالمين، نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء، وأن نكون من الذين قد من الله عليهم بالعدل في القول والفعل، وأيضا في هذا الاخرار. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم. من قال لغيره أبلغ فلاناً سلامنا ومحبتنا؟ وتقرر الأمر دون أن يوصل يوصل الطرف الأول السلام وذلك للنسيان أو لعل أو مصلحة فهل يأثم بعدم نقله للسلام أم لا أخشى عليه من الإثم علي لكن لا يأثم جزما أخشى عليه من الإثم يحاول أن يوصل ذلك, ويوصل ذلك بالطريقة التي تحقق المصلحة التي يراها ولعله نظر إلى مصلحة ليست فيها مصلحة فأخشى عليه من الإثم فهو يحاول قد كان أن يجمع بين المصلحتين بأن يوصل بالطريقة التي تحقق المصلحة التي أراها مصلحة حفظ الله الجميع ووفق الله الجميع على كل خير وبر